Sālim ya waqan Sālim ya waqan Sālim ya waqan Bithil qmat jibayl Bhu rāsaik Sālim ya waqan Bleh Bithil qmat jibayl Yeah بيها مشها فيي مثل حب لòngا وحضنك حضن يدافي قاعد لو جمر بيها مشها فيي مثل حب لòngا وحضنك حضن يدافي قاعد لو جمر بيها مشها فيه مثل حب لòngا وحضنك حضن يدافي جات له جمر جا في هم مثل حضن ام حضنك حضن دافي ذهب صافي لقيتك وي ذهب صافي لقيتك وي بروحي جيب مفخور سنيني يا اهلكون يا وطن و بروحي موجود شرايين الجنوب صار لك حدود احبك يا وطن و موجود شرايين الجنوب صار لك حدود احبك يا وطن روحي موجود شرايين قلبي صارن لك حدود احبك يا وطن روحي موجود شرايين والدنيا لناك وانا العايش وياك في الدمع جفا مفطور يا من منك الى يا من منك الالم ممنون يا منك الالم ممنون سرني يا وطن سرني يا وطن سرني يا وطن شجير انت عن ناس بالخير على غصانك تحوط كل العصافير شجير انت وفضت عن ناس بالخير على غصانك تحوط كل العصافير شجره توفى على الناس بالخير على نفس سنه تحط كل نعصافير شجره توفى على الناس بالخير على نفس سنه تحط كل نعصافير شجره تفي الناس بسمك نرفع الراس الناس باسمك نرفع الراس سالم يا وطني سالم يا وطا سالم يا وطا سالم يا وطا بهدتنا سالم, سالم أداة الرادود الحسيني أحمد البهادل كلمات الشاعر الحسيني او زينب البهادل الهندسة الصوتية محمود الشمري وأحمد الشمري التوزيع فاضل الزياد تم التجيب في استوديو الثقلين في